قال الامام مالك رحمه الله تعالى الشهداء في سبيل الله قال حدثني يحيى عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لوددت اني اقاتل في سبيل الله فاقتل ثم احيا فأقتل ثم أحيا فأقتل فكان أبو هريره يقول ثلاثا أشهد بالله يبدأ مالك رحمه الله بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول مخبرا والذي نفسي بيده نفسه بيد من؟ بيد الله لم يقول شوى الله العظيم يشعرنا مبدئيه بأن نفوسنا بيد الله فيقسم بالذي نفسه بيده يمسكها ويرسلها يعاقبه ويجازيه وهكذا كأنه أدخل في الموضوع لبيان الخوف من القسم إذا كان غير مطابق والرسول صلى الله عليه وسلم معصوم من قسم غير مطابق ولكن ينبه فينا الشعور بأن النفوس بيد الله سبحانه وتعالى واذا كانت النفوس بيد الله هو يقسم على اي شيء على ايش على الشهادة في سبيل على الموت اذا النفوس بيد الله يقبضها بشهادة وقتل في سبيله ويقبضها نائما على السرير كأنه ينبه الانسان بان النفس بيد الله يقبضها حيث شاء وكيف ما شاء فاذا كان الامر كذلك ليس بيدك أن علامه الجبن عن القتال في سبيل الله علامه التقاعس عن القتال في سبيل الله النفس ليست بيدك تتحكم فيها وإنما هي بيد الله إذن عليك أن تمتثل أمر الله وتترك أمر نفسك لله فنوع القسم وهذه قاعدة تمنيت لو أنها أفردت ببحث في الكتاب والسنة تأخذون القسم في كتاب الله ونجد جميع العلماء في التفسير يقولون الله يقسم بما شاء على ما شاء لأن كله من خلق الله والفجر وليال عاش والتين والزيتون وطور سنين وهذا الب سمعنا القرآن الامام يقرا فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم سمعناها في القراءه الان ولا ولا نسيته لا نقول إن الله يقسم بما شاء على ما شاء خلاص لا لماذا اقسم بمواقع النجوم عند القرآن العظيم إنه لو تعلمون عظيم انه لقرآن كريم لماذا اقسم بالضحى والشمس والتين والزيتون في مواضعها لكل قسم ارتباط قوي بالمقسم عليه وكذلك هنا ناخذ الايه اللي سمعناها في المغرب فلا اقسم بمواقع ما هي مواقع النجوم قد يخرج من الموضوع لكن تأصيلا لهذه القاعدة وتنبيها لطلبة العلم لو افردوا هذا ببحث رسائل كان يسع مباحثهم في هذا مواقع النجوم في السماء اولا منازلها ثانيا مسيرها ونعلم انه كما يدرسون في علم الفلك كم بعد النجم عن الارض ودقة مسيرة النجوم وخاصه الكواكب السيارة تشرق من الايش المشرق وتذهب في طريقها بتسلسل وبنظام ومواعيد اهل الزراعة والبادية يقيسون الزمن ليلا بدون ساعات على مسير النجوم فهي صادقة لا تخطئ وهي منتظمه لا تضطرب وهي علامات وبالنجم هم يهتدون وهي بعيدة عن اللمس وبعيدة ان يمسها تمسها يد التغيير من البشر فلك أن الله يقول اقسم بمواقع النجوم انتم لا تعلمون حقيقتها لبعدها لدقتها وانه لقاسم لو تعلمون عظيم الى الان ما علموا حقيقة مواقع النجوم ولا كنهها وفي كل مدى يقول اكتشفوا النجم الفلاني انه لقسم لو تعلمون عظيم على اي شيء انه لقرآن كريم في كتاب مكنون كما ان النجوم التي تهتدون بها والنجوم المنتظمه لكم في حياتكم لم تختلط ولم تنخرم ولم تضطرب فهي على دقتها الذي سيرها والذي ضبطها والذي احكمها وابعدها عنكم من ان تنالوها بتغيير انه لقرآن كريم في نظمه في تشريعه في اعجازه في كتاب مكنون بعيد مصون لا يمسه الا المطهرون كما صينت النجوم في مسيرتها عن ان تمسها يد لامس أو تغير فيها قدرة بشر فكذلك القرآن في كتاب مكنون عن أن يغير أو تمسه يد أو أن يأتيه تحريف أو تبديل الأقسام فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يتحدث عن الشهادة في سبيل الله فيقسم والذي نفسي بيده إذا هناك مناسبة بين القسم والمقس والمقسم عليه ولا لا؟ المناسبة واضح ويعلن صلى الله عليه وسلم لوددت وددت تمنيت رجوت الرجاء اقرب الاشياء اذا كان الامر محتملا تقول ارجو كذا واذا كان مستحيلا تقول اتمنى كذا ووددت كأني ارغب في ذلك وقد يكون ايسر واقرب ولكن ليس ممكنا في حق رسول الله يقول وددت أني إيه أقاتل فأقتل هو قاتل ولا لا إذن التمني هنا للقتال ولا للقتل في سبيل الله القتال واقع قد قاتل عدة غزوات وشارك في المعارك وغزوه احد يضارع بين درعين ويجرح صلى الله عليه وسلم إذن شارك في المعارك التي حضرها غزواتي كلها إذا وددت لأني أقاتل حصل له القتال ولا لا إذا وددت ليست منصب على أن أقاتل لانه أقاتل ولكن منصب على إيش وأقتل وهل يمكن أن يقتل رسول الله في معركة لا عنده أمان والله يعصمك من الناس وغذلك إن لننصر رسولنا والذين إيش آمنوا ما في نبي ابدا امر بالقتال وقتل ولكن الانبياء الذين قتلوا لم يؤمروا بقتال وامروا بالصبر كما وقع في بني اسرائيل فريقا كذبتم وفريقا ايش تقتلون او كلما جاءكم رسول بما لا تهو او ففريقا كذبتم وفريقا ايش تقتلون لان الانبياء الذين سلط عليهم اممهم ما امروا بقتال؟ امروا بالصبر وبالتحمل فكانت شهادة لهم او كانت مرتبة لهم اما الانبياء الذين يؤمرون بقتال يأمرهم يقاتل الناس ويتخلى عنهم لا اذا الرسول صلى الله عليه ما كان ليقتل ولو قتل تعطلت الرسالة وهي خاتمة الرسالات كان لابد ان يكمل الرسالة فكيف يتمنى ما يعلم انه لن يحصل له يجيب عن ذلك العلماء كم من انسان في حياته يرى انسانا في حاله وهو يعلم انه لن يحصل له يتمنى لو حصل على ذلك يكون دليل على ايش على شدة الرغبة فيما يتمنى ولو كان يعلم انه لن يحصل له ليت الشباب يعود ايش ما هو عيد الشباب ولكن يتمنى لو ايش لو ان يعود وهو يعلم انه لن يعود اذا قاله صلى الله عليه وسلم وددت او لوددت لو مع وجود اللام المفتوحة جوابا في في جواب قسم ايش والذي نفسي بيده تمنيت اود اواد لو اجاهد اقاتل واقتل وابو هريرة كان يقسم ان يذكرها ثلاث اشهد بالله قال رسول الله كذا ثلاث مرات يقولها يبتمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتل في سبيل الله للاستشهاد في سبيل الله يدل ثلاث مرات وكلنا يعلم مراره الموت ومذاقه القتل ومع ذلك يتمنى صلى الله عليه وسلم لو يقع به ذلك ثلاث مرات يقتل ويحيى ويرجع يقاتل ويقتل ويحيى ويرجع يقاتل ويقتل في سبيل الله كل ذلك يدل على ايش على عظم اجر الشهادة في سبيل الله هذا ما اراده مالك رحمه الله بعد بيان احكام الجهاد وبيان ما يتعلق به